بترح الآخرين في مهده أهمية وأد الفرح بترح الآخرين في مهده فلا يلبث أن تسارعه سلامة قلبه ولسان حالها يقول ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله من رآ مبتلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إن مثل قلب هذه حاله كمثل الاناء المصفح يستحيل تسرب السائل منه البته وهذا هو القلب التقي النقي المشرق الذي يبارك الله فيه فتتسارع اليه الخيرات حثيثه من حيث لا يحتسب وصاحب هذا القلب هو الذي ينجو مكرما يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم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 إن المجتمع المسلم الصفي هو ذلكم المجتمع الذي يقوم على عواطف الحب والتآلف والبعد عن الأثرة المشاعة بين أفراده ولا مكان, فيه ولا مكان فيه للفردية المتسلطة ولا الشح الكنود بل حال بنيه وأفراده تحيي في نفس المؤمن استحضار قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه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 قد جاءت حاضه على التراحم والتلاحم والعدل والانصاف ونبذ التدابر والتقاطع والتباغض والتحاسد وبذر الفتن وتأجيج الفرقه لان الاخلال بهذه المبادئ ينمي جذور الخصومه ويضرم اثونها ويفرع اشواكها ويذبل زهر المجتمع الغض وينكأ جراحه فينشأ الحقد والطيش فينشا الحقد والطيش بالالباب والتعبئة النفسية الغوغائية التي تتدلى بمواقعها إلى اقتران إلى اقتران ما ضره أكبر من نفعه حتى يكثر السخط فتعمل العين عن النظر إلا من زاوية داكنة بل يذهب بها عظ الأنامل من الغيظ إلى التخيل وقبول الأكاذيب والاعتماد على خيوط من حبال أطياف التنازع والصراع والأمل بالحيمنة المثالية والوعود الواهية وذلك كله وذلك كله مما ينهى عنه الإسلام ويزم المجتمعات طرًا أن تقع في هوته إن الغضاضة, إن الغضاضة التي كره الإسلام تغلغلها في جوف بني آدم والانتقام الذي يجاذب قلبه بين حدث وآخر إنما هو فيما كان متولداً بسبب الدنيا وأهوائها والطمع وحظوظ النفس ولذائذ الرياسه والاستئثار بالعاجل على الآجل أما إذا, كانت أما إذا كان السبب غضباً لله أما إذا كان السبب غضباً وبغضاً لله وفي الله وإظهاراً للحق وغيره على محارم الله وهيعة للشرف والدين والعقل فهذا شأن آخر له من الندب والتحضيظ في الشريعة الإسلامية ماله غير مقطوع الصلة بالتذكير والتأكيد على حسن التفريق بين النصيحة والتعيير وبين التصحيح والتشهير والتحذير من الدعوة إلى الائتلاف بابواق الفرقة والتحذير من الدعوة إلى الائتلاف بأبواق الفرقة والتماس الأمن من خلال تنفير الصيد والمسلم النصوح ليس عليه جناح إذا باشر قلبه حب النصح والتوجيه والإشفاق على أمته ومجتمعه متجردا من أي حظ مشبوه أو لوثة ممجوجة ولقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إذ تصفه عائشة رضي الله عنها في مثل ذلك فتقول من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها رواه البخاري ومسلم والحاصل عباد الله أن سلامة الصدر وسعته في التعامل مع الآخرين هو المقبض المفقود في افئده كثير من المجتمعات في هذا الزمن إلا من رحم الله وقليل ما هم فكم نحن بحاجة إلى ذلك في ردم هوه, في ردم هوة التجافي والشحناء فكم نحن بحاجه الى ذلكم في ردم هوه التجافي والشحناء وكم نحن بحاجه اليه في تعاملنا مع نوايا الاخرين وكوامنهم وفي تعاملنا مع اجتهاد مع اجتهاداتنا المطعمه بالاخلاص ومحاوراتنا الناشده للحق وكم تحتاج وكم تحتاج المجتمعات وكم تحتاج المجتمعات المسلمه الى ذلكم.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 ودر للمفاسد ويدل لذلكم ما رواه الشيخان في قصه اسامه بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما حينما طلبوا منه ان يكلم عثمان بن عفان رضي الله عنه علانيه فقال لهم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون ان افتح بابا اكون اول من يفتحه ولا اقول لامير إن كان اميرا عليه أو على غيري إنه خير الناس وقد بين القاضي عياض والحافظ بن حجر أن قصد اسامه رضي الله تعالى عنه أنه كلمه سرا دون أن يفتح باب الإنكار على الآئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة لأنه قال لهم في الرواية الأخرى إنكم لترون أي تظنون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم ثم عرفهم أنه لا يداهن احدا ولو كان اميرا بل ينصح له في السر, في السر جهده، بل ينصح له في السر جهده، فذلك أجدر بالقبول. انتهى كلامهما، رحمهم الله. إنه بمثل هذا التوازن الذي يمليه على المرء سلامة صدره تجاه الآخرين، لا يبرز الأفضلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما سئل اي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قيل صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد رواه ابن ماجه كما ينبغي الا يغيب عنا ان هذا التوازن ايضا كفيل لبروز الخيريه التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم وشرار رؤا الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم رواه مسلم ألا فاتقوا الله أيها المسلمون وأنيبوا إلى ربكم وأقموا الصلاة واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيا أيها الناس إن من سلم قلبه واتسع صدره للناس ونصح لهم وأشفق عليهم وكان مظهره سببا الى مخبره فانه سيلقى له القبول عند الناس عدوهم قبل صديقهم لانه لا يعرف لحظ النفس سبيلا ولا للانتقام وحب الانتصار دليلا ثم ان للقلب السليم مذاقا وحلاوه لا يعرفها الا من طعمها وشتانا ايها المسلمون بين قلب سليم وبين قلب مليء بالغل والوساوس واعمال الفكر في ادراك الانتصار للذات ولقد ضرب لنا الرعيل الاول اروع الامثله في ذلك فهذا الفاروق رضي الله عنه يتحدث بعبارات ابدى من خلالها الانصاف من نفسه فقال اعلموا ان تلك القسوه قد اضعفت ولكنها انما تكون على اهل الظلم والتعدي على المسلمين فاما اهل السلامه والدين والقصد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 ما هو إلا ما رأيت فقال عبد الله فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه فقال عبد الله هذه التي بلغت بك ويسطر لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمات ينبغي أن تدوي في قلب كل مؤمن الناصح.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 وعن سائر صحابه نبيك محمد وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وعننا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين واخذ الأعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم أمن في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم